طيب فالإرسال في القرآن إرسال الله عز وجل في القرآن يأتي لمعان ذكرنا منها إرسال الرسل بقسميه إرسال رسول بشري ورسول ملكي وإرسال الرياح والمطر وكذلك إرسال الآيات والإرسال الذي يأتي بمعنى التسليق والتقيير كما في إرسال الشياطين على الكافرين قوله سبحانه وتعالى بشرا وهو الذي يرسل الرياح بشرا بشرا أو بشرا جمع بشير والبشير هو المبشر وسبب هذه التسمية لأنها تنتشر أمام المطر الرياح تنتشر أمام المطر تبشر بقدومه وحصوله وهذا المعنى يوضحه قول الله عز وجل ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات مبشرات فهذه بشاره تتقدم المطر وهي حصول الرياح من هنا وهنات وهي التي تبعث السرور والفرح حين تأتي تلك الرياح تبعث سرورا وراحة وطمأنينة فضلا عن قدوم المطر نفسه وقد تنوعت القراءات في هذه الكلمة فقرأ عاصم بهذه القراءة التي سمعناها بشرا وقرأ ابن عامر بالنون وإسكان الشين نشرا وقرأ حمزة والكسائي وخلف بفتح النون وإسكان الشين نشرا وقرأ الباقون. بالنون وضمها مع ضم شين نشرة وهذه الكلمات مع تنوعها يتنوع المعنى فنستفيد معاني كثيرة في هذه الكلمة في إرسال الرياح إما بشرا أو نشرا أو نشرة أما القراءة بشرا فهي من البشارة كما ذكرنا يعني أن الريح تبشر بالمطر وأما القراءة بنشرا فقد قيل إن نشرا جمع نشور وهو بمعنى ناشر ومعنى ذلك أنها هذه الريح جعل الله سبحانه وتعالى الريح ناشرة للارض تنشر الارض وتحييها بإذنه سبحانه وتعالى وذلك يظهر إذا ظهر النبات يدل على أن الريح هي التي تسببت في هذا النشر فهي ناشرة هي ناشرة وتأتي كلمة نشور بمعنى منشور أي أن الله عز وجل أحيى الريح لتأتي بين يدي رحمته بين يدي المطر فمن الذي أوجدها الذي أوجدها هو الله عز وجل أوجد هذه الريح إذن فالريح ناشرة لأنها تبعث وتنشر وتحيي الأرض وذلك بما يظهر منها من نبات وهي منشورة بمعنى أن الله سبحانه وتعالى هو الذي بعثها وهو الذي أوجدها وخلقها وكلمة أول قراءة بنشر هي مثل ضمي النون والشين أيضا في المعنى بقي القراءة بنشرا نشرا قيل من النشر وهو خلاف الطي كأن الريح في سكونها كالمطوية ثم بعد ذلك ترسل من ذلك الطي ف تصير منشورة تصير منشورة ويكون أيضا من معانيها نشر أي متفرقة في وجوهها هنا وهناك هذا المعنى الثاني للنشر متفرقة في اتجاهاتها فهي من كل جانب تأتي من كل جانب وتنتشر هنا وهناك المعنى الثالث أنها من النشر وله معنى الحياة وذلك لما تكون سببا في حياة الأرض هذه الرياح تكون سببا في حياة الأرض لأنها هي التي نشرت ودفعت تلك السحب المحملة بالمياه حتى وصلت إلى المكان الذي يريده الله عز وجل فأمطرت فصارت تلك الأرض حية بعد أن كانت ميتة إذن يتحصل لنا من هذه القراءات أن الله عز وجل يذكرنا بإرسال الريح في حال كونها بشارة بنزول المطر هذا الأمر الأول الأمر الثاني أن الله عز وجل يذكرنا بإرسال الريح في حال كونها منشورة بعد أن كانت مطوية ساكنة نشرها الله عز وجل وابتعثها ويذكرنا الله عز وجل أيضا بمعنى آخر وهو الثالث بإرسال الريح في حال كونها تجيء الأرض بما تحمله من المطر لتحيا به الأرض الميتة وأيضا من المعاني أن الله عز وجل يذكر بإرسال الريح في إحياء الله لها لحمل السحاب الثقان بمعنى أن الله عز وجل يقوي هذه الريح مع أن الإنسان إذا رأى الريح يجدها خفيفة لطيفة، لكن الله عز وجل يقويها ويحييها لتحمل السحاب الثقال. هذه الكلمة كلمة بشرا قد وردت بقراءات متواترة وهي كما سمعتم. وتجد هذه الكلمة في ثلاثة مواضع وتتنزل القراءات التي ذكرت من القراءات المتواترة عليها في الثلاثة المواضع من القرآن الكريم الموضع الأول هذا وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته الموضع الثاني في سورة الفرقان قال الله سبحانه وتعالى وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته وأنزلنا من السماء ماء طهورا الموضع الثالث في سورة النمل في قول الله عز وجل أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته هذه ثلاثة مواضع ذكرت فيها كلمة بشرا تتنزل عليها القراءات التي ذكرناها وبالتفصيل ذاته من حيث المعاني قوله بين يدي أي مستقبل أو قبل حصول رحمته وليس معنى ذلك أن للمطر يدين أن للمطر يدين هذا أسلوب من أساليب العرب تستخدمه فيما يستقبل أو فيما يكون قبل حصول الشيء قبل حصول الشيء أو في مستقبله قبل حصول الشيء مثل ما ذكر في هذا الموضع بين يدي رحمته والمقصود بيديه الرحمة هنا المطر أي بين يدي حصول المطر قبل حصول المطر ويكون فيما يستقبل كما قال الله عز وجل فجعلناها عن الموعظة فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها لماضيها ومستقبلها ورحمة الله عز وجل قوله رحمته الرحمة صفة عظيمة من صفات الله سبحانه وتعالى صفة عظيمة ثابتة لله عز وجل بالقرآن والسنة ونحن نعلم اسمين عظيمين من أسماء الله عز وجل يدلان على هذه الصفة ألا وهما الرحمن والرحيم فالرحمن والرحيم اسمان كريمان يدلان على صفة الرحمة أن الله عز وجل متصف بصفة الرحمة والرحمة التي تضاف إلى الله عز وجل على قسمين رحمة هي صفة من صفاته سبحانه وتعالى وهذه الصفة التي اتصف بها على قسمين رحمة عامة وهي التي تشمل جميع الخلائق وذلك بإيجادهم وتربيتهم ورزقهم وإمدادهم بالنعم هذا كله من الرحمة فالخلق كلهم مرحومون رحمة عامة ويدخل في ذلك الكفار فكل من خلقه الله عز وجل ورباه بالنعم قد أدركته رحمة الله وهي الرحمة التي تكون مقترنة بالعلم كما في قوله سبحانه ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما هذه رحمة دنيوية فلا يظنن الكافر بأن الله عز وجل إذا رحمه فأعطاه خلقه ورزقه وأمده بالنعم أن ذلك يكون كافيا لدخوله الجنة فإن الله عز وجل أمده وأوجده ورزقه من أجل أن يقوم تلك الأرزاق وتلك النعم فيما يرضي الله عز وجل وليس كل من أمده الله بالنعم أنه كريم على الله عز وجل قال الله سبحانه وتعالى فأما الإنسان إذا مبتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرم أكرمني لأني كريم عنده لأني محبوب عنده ولدي وهذا قد نفاه الله عز وجل فقال كلا بعد أن قال وأما الإنسان وأما إذا مبتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا قال الله كلا أي ليس الظن كما تظنون بأن إذا أعطيت ورزقت وأكرمت ونعمت أن ذلك المنعم محبوب عندي وليس الظن كما تظنون أن من لم أرزقه لم أعطيه العطاء الكبير وإنما أعطي عطاء بقدر أنه هين علي لا فقد يكون الفقير أكرم عند الله سبحانه وتعالى من مئات الأغنياء لذلك قال الله بعد هذا الظن كلا بل لا تكرمون اليتيم إلى آخر الآيات فهذه الرحمة العامة تشمل جميع الخلق من حيث أن الله عز وجل قد رزقهم وأنعم عليهم وكذلك أوجدهم وخلقهم هذه رحمة عامة ورحمتي وسعت كل شيء هذه الرحمة عامة من حيث الخلق والإيجاد والرزق والعطاء والإمداد بالنعم أما النوع الثاني فهو الرحمة الخاصة وهذه هي التي خص بها عباده المؤمنين هذه الرحمة ليست دنيوية فقط بل دنيوية وأخروية يعني في الدنيا أنت مرحوم أيها المؤمن وفي الآخرة أنت مرحوم بخلاف الرحمة العامة فإنها مقتصرة على الدنيا أما هذه الرحمة الخاصة التي يرحم بها عباد الله المؤمنون في الدنيا والآخرة فإنها قد شملت الدارين دنيا وآخرة فيوفقك الله عز وجل ويرحمك في الدنيا لأنك مؤمن ويرحمك في الآخرة فيدخلك دار رحمته لأنك مؤمن قال الله عز وجل فسأكتبها أي رحمته للذين يتقون الله عز وجل سيرحم بها من يشاء قال الله عز وجل يرحم من يشاء ويعذب من يشاء وإليه تقلبون ترجعون إليه يرحم ويعذب ولاحظ هنا هذه الرحمة خاصة بمن؟ بمن يشاء الله وذلك لعباده المؤمنين بينما الكافر لم يرحم بل يعذب رحم في الدنيا أعطي رزق منح تفضل عليه لكن هذا لا يكون دليلا على أن الله سيكرمه في الدار الآخرة بالجنة وتأمل قصة ذلك الرجل الذي أعطاه الله عز وجل ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد يريد الزيادة أن يكرم أيضا إذا كان هناك دار آخرة إذا انقلب إليها أن ينال أيضا بنفس ما أعطي في الدنيا من النعم والخير والعطاء والرزق والرحمة قال الله عز وجل كلا ما سيعطى إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهيقه صعودا إلى آخر الآيات إذن أنت التمس رحمة الله عز وجل فرحمة الله عز وجل قد كتبها وخص بها المؤمنين في الدار الآخرة وهو أيضا يرحمهم سبحانه وتعالى في الدنيا رحمة دنيوية ودينية وأخروية هذه هي الرحمة الخاصة بالمؤمنين القسم الثاني الرحمة التي تكون مخلوقة أي أنشئت وخلقت من باب رحمة الله سبحانه وتعالى كالجنة يقال لها رحمة كما قال عليه الصلاة والسلام إنك عن الله عز وجل إنك الجنة رحمتي أرحم بك من أشاء هذه الدار دار الجنة دار الرحمة أنشئت من رحمة الله عز وجل خلقت من رحمة الله عز وجل فهي رحمة والمطر يعد رحمة جاء في بعض الأحاديث أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما نزل المطر قال رحمة قال رحمة وهنا قال الله عز وجل بين يدي رحمته قال ابن كثير المطر بين يدي المطر كما قال سبحانه وتعالى وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنط وينشر رحمته وكما قال سبحانه وتعالى فانظر فانظر إلى آثار رحمة الله فهذا المطر من آثار رحمة الله عز وجل وتلك الجنة التي أعدها للمتقين المؤمنين من آثار رحمة الله عز وجل نسأل الله عز وجل أن يرحمنا برحمته إنه ولي ذلك والقادر عليه وبارك الله فيه